تكلم عن مسألة سؤال المخلوق في التوسل والوسيلة وكيف أن شيخ الإسلام الله يقول إنه لا يجوز سؤال أحد إلا الله جل في علاه وأراد أن يفند هذا الباب <تصفيق> يا رضي الله أنك ساري وداهد أحسن الله عليك هل أنت محمد إسماعيل؟ ساري هل أنت محمد مسMAIL نش يقول المصنف مفسدة الافتقار إلى إلى غير الله وهي نوع وهي من من نوع الشرك و مفسدة إذاء المسئول وهي من نوع ظلم الخلق بعدا هناك نسأل المخلقين فيه مفاسد ثلاثة فذكر مفسدتين عظيمتين الأولى مفسدة الافتقار إلى غير الله طبعاً الافتقار غير الله في نوع شرك والمسألة على حسب ميل القلب ومفسادة إذاء المسؤول نعم وهي من نوع ظلم الخلق في هذا الباب وقد يكون مفسادة لقلبه وقد يكون يمتلب عجباً قد يكون هناك مآخذ كثيرة موجودة وفيه ظل لغير الله وظلم للنفس يبقى إذن مفاسد ثلاثة ومن أعظم المفاسد هي الأولى لأنها تقع في الشرك نعم، وأما الظلم الغير بالله فهي من أعظم ظلم النفس وطبعا هذا الغير سؤال العلم هذا الغير سؤال العلم. أن الشرع قد جاء بإباحته فإذا جاء الشرع بإباحته فانتفت كل هذه أحسن الله لك يا أستاذ رضي الله عنك أساري يا رب يرضى عنك وأحفظك وأجعل ذلك من أحسنتك من أي البلاد أنت قال فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله وحيث أمر الأمة بالدعاء فله بذاك من باب أمرهم بما تفعون به كما أمرهم بسائل الواجبات المستحبات وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالح فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من, من اتبعه من غير ان القسم من أجورهم شيء ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي لما تفعل أمته من الخيرات فيما يفعلونه له فيه من أجل مثل أجورهم من غير ان القسم من أجورهم شيء ولهذا لم تجري عادة السلف أن يهدو إليه ثواب الأعمال لأن جميع الأعمال في ميزانه ولأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم من شيء وليس كذلك الأبوان فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون في مثل أجله للولد لما ينتفع الولد بالدعاء ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب كما قال في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم من عمله إلا من ثلاث صدقة جريع علم انتفع به والدى صالح يدعو له فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلوبه من أمتي من الدعاء نعم الله أكبر حفظك ربي حفظك ربي يا ساري أحسن الله عليك ما أشد فراستي فيك نفع الله بك الأمم الإسلامية ورفع الله مقامك أسعى لك أملا الله عنك رفقا يا ساري هذا الله عنك هذا الله عنك نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما طلبه من أمتي من الدعاء طلب وطلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال فمن ذلك أمر لنا بالصلاة عليه فهذا أمر الله في القرآن صلى الله عليه وسلم والتسليمه له حديث معروف أذار أدعو لك أدعو لك ولا انقطع عن الدعاء رب يرضى عنك أنت عندي من النبلاء رضي الله عنك ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم أذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنهم من صلوا عليها مرة صلى الله عليه به عشراء ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله ريا الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيام وفي صحيح البخاري عن جابر أنبى صلى الله عليه أنه قال منه من قال من قال حيناسمع النداء الله أمر بهذه الدعوة التامة صارت القائمات محمد الوسيلة والفضيلة والدرجات الرفيعة وبعثه مقاما محمودة ووعد الذي وعدته هو إنك لو تخجل حلت له شفاعتي. يوم القيامة فقد رغب المسلمين رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة وبينا أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة كما أنه من صلى عليه مرة صلى عليه بها عشر فإن الجزاء من جنس العمل ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة أن عمر الخطاب استعزن النبي وسلم في العمرة فأذن له ثم قال لا تنسنا يا أخي من دعلك هذا الحديث فيه ضعف وهذا الحديث أصلا يرجعه على ابن تميها أيضا فيما يتبنى فطلب الناس والسلام من عمر أن يدعو له كطلب أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة وهو كطلب أن يعمل سائر الصالحات وهو يقول, يقول جواز أن تسأله تنتوي تنتوي الفضل له في أن الماء يقول أمين وكب المثل نفع المطلوب منه والإحسان إليه رأيت سواء يريد ذلك يسعى إلى هذا الباب حتى لا ينخرم عنده ما أصله هو صلى الله عليه وسلم ينتفع بتعليمهم الخير وامرهم به وينتفع ايضا بالخير الذي يفعلونه من الاعمال الصالحه ومن دعائهم له من هذا الباب قال القائد اني اكسر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال الربع قال ما شئت وان زدت خير لك قال النصف قال ما شئت وان زدت خير لك قال الثلثين قال ما شئت وان زدت خير لك قال اجعل لك صلاتي كلها قال اذا اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك ولو هذا كان له دعاء يدعو به فاذا جعل مكان دعاء الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كفى اللهم اهمه من امر الدنيا والاخره فإنه كلما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه يعني صلى عليه الله به عشرة هو لو دعا لي أحد المؤمنين اللي قاتلنا عليك أمينه لك بالمسفة فدعوه أنه السلام أولى بذلك ومن قال لغيره من الناس أدعو لي وقصد أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره بهذا الفعل لأنه أمره بخير وكما أمره بسأل فعل الخيرات مقتدد بينه السلام مؤتمبي ليس هذا من السؤال المرجوح. قرأيتم هو أراد أن يبين أن هذا خرج من ذلك لأمرين الأمر الأول النية بأنه أراد الانتفاع الذي يصل إلى الداعي والأمر الثاني أنه يكون آمرا بالمعروف فيكون من وجهين ليس فيه السؤال الذي يجعل فيه الحرج أما إذا كان المقصود مقصوده إلى طلب الحاجة حاجتي ولم يقصد نفع ذلك أو الأحسان فهذا ليس من المقتضين بالرسول المؤتمن به في ذلك بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الله الرغبة أو تركه إلى الرغبة إلى الله تعالى ورسوله أفضل من الرغبة للمخلوق وسؤالي هذا كله مسؤال أحياء السؤال الجائز المشروع نعم تعال إلى المسألة المهمة جدا وهي مسألة سؤال الأموات وتقسيم سؤال الأموات إلى شرك أكبر وشرك أصغر في هذا الباب وأما سؤال الميت فليس المشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح إذن سؤال الأموات ليس مشروع ولا واجهة ولا مباح ولا ينفع هذا قط من الصحابة أحد ولا من تبعهم بإحسان ولا استحب ولا استحب ذلك أحد من سلف من الأمة لأن ذلك فيه مفسدة رجحة وليس فيه مصلحة رجحة والشريعة لا لا لا هذه ضعيفة مجدى هذه ضعيفة وهذا ليس فيه مصلحة رجحة بل إما نكون يكون مفسدة محضة أو مفسادة راجحة وكلاهما غير مشروع، لأن الشرع جاء, جاء بنفي المفاسد جميعا أو تقليلها فقد تبين أن ما فعل النفس من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز من زياره القبور أو القبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم من باب الإحسان الذي هو واجب أو مستحب فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة بس فالصلاة حق حق الآخرة في الدنيا والآخرة والزكاة حق الخلق فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله جل في وحقوق عبادي بأن يعبدوا الله ولا شكو بشيء ومن عبادتي الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به كصلاة على الجنائز وزوال القبور المؤمنين فاستحوذ الشيطان على أدبائي فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإذاء المخلوق فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبول الأنبياء والصالحين سؤالهم أو سؤال السؤال عندهم أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونهم وكانوا ظالمين أنفسهم بجميع أنواع الظلم الثلاثة وهي الشرك أو ظلم الخلق أو ظلم النفس فالذي شرع الله ورسوله توحيد وعدل واحسان واخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد وما لم يشرع الله ورسول ورسوله من العبادات المتدع فيه شرك وظلم واساء وفساد العباد في المعاش والمعاد فان الله تعالى امر المنين بعبادته والاحسان الى عباده كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وهذا أمر بمعالي الأخلاق هو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسفها وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما وعست لأتمم مكارم الأخلاق وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا دي العليا خير من هذه السفلى يا دي هي المعطية السفلى يا السائلة فأين الأحسان العبد الله من إذائهم بالسؤال والشحاذة لهم وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه. هذا كلام صحيح في هذا الموطن لكن سؤال الدعاء لا يدخل في هذا الباب وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء والتوكل عليه وأنه يحب كما يحب, يحب يحب كما يحب الله كما يحب الله وأين صاحب العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساد في من فساد بفروعية المخلوق الذل له والافتقال له يقول بمن شاسع فقنهاسع إذا مال القلب بجمعيات لله إلى فعله أو مال القلب لغير الله إلى التفات القلب فقط لغير الله إلى فعله مهلك ليست بعد هي كبيرة من الكبائر شوف مهما وقع الإنسان ممكن تكون أشد من شرب الخمر وغيره في هذا الباب فرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أنواع الثلاث الفاطر المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة ونها على أنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها وهي الشرك بالله أو ظلم الغير أو ظلم النفس ولكن الشيطان يقول بخلاف ما يقول به الرسول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا الصلاة المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا افلا تعقلون قال تعالى إن عبادي لسلك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال تعالى فإذا قلت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان الذين أمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه هو الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال تعالى ما يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهله قريب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وهذا كله فيه البون الشاسع الفقر الواسع بين من يأوي إلى ربه للفعلاء ومن يأوي إلى السبب وأيضا فيه فرق بعيد بين من يتجه في جمعية قلبه وروحه إلى ربي للفعلاء ويتخذ ذلك ظاهرا وبين من يتجه قلبا وقالبا إلى الشيطان أو إلى أو إلى الإنسان وذكر الرحمن وذكر الرحمن والذكر الذي أنزل الله وذكر العبد الرحمن أو ذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله الذي قال في إننا نزلنا الذكراء وإن له الحافظون لا أيضا وذكر الرحمن هو القرآن وقال تعالى فإما أتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فلهم عيشة ضنكة ونحشروه يوم القيامة أعمى قال رب لي محشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أدت كآيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقوله تعالى الف م ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدق حرج من منه يتنذر به وذكر المؤمنين اتبعوا ما أنزل عليكم ربكم ولا تبعوا من دونه أولياء قريبا ما تذكرون قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخجل الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز الحميد الله الذي ما في السماوات وفي الأرض وويل الكافرين من عذاب شديد وقال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امننا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما امر وترك ما ما حضر بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديق في ما أخبر ولا طريق إلى الله جل وعلا إلا لذلك وهذا سبيل أولياء الله المنتقين وحزب الله المفرحين وجند الله الغالبين يعني طريق رسمه الشر فوجب أن يكون بين يعني بين الأمر المؤمن مبين له الطريق بين الأمر له بأنه يأوي إلى رب دعاء بجمعية قلبه وظاهره يتبع باطنه لأن الباطن قائد للظاهر لا يخالفه الظاهر بحال من الأحوال قول النبي وسلم ألا وإنه في الجسد مضرة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ثم قال هذا الطريق المستقيم الذي الذي يعني قد أناره الله لنا قال وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال وقد نزل الله تعالى نبيه عن هذا وهذا فقال تعالى والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت, صراط الذين أنعمت عليهم وغير مغضوب عليهم ولا الضالين وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون ولذلك قال ابن عينة من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففي شبه من نصارى وكان غير واحد من السلف يقول احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتناتهما فتنة لكل مفتون فمن عرف الحق ولم عمل به أشبه اليهود أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبع أهواء قومي قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فالأول من الغوين والثاني من الضلين فإن الغاية تبع الهواء والضرار عدم الهدى قال تعالى واطلع عليه النبأ الذي أعطيناه آياتنا فانسرخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبعه هو فمثل كمثل الكلم ان تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصر على وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويراوا كل آية لا يؤمنون بها ويراوا سبيل الرشد الرشد لا يتخذوه سبيلا ويراوا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء نسال الله أن يهدينا وسال اخواننا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نحن لا نوافق فيما تبنى الامام ابن سميه نوافق في البعض و نخالف في البعد ولست ممن يتبجح ويقول يخالف على, على الامتلاء والساعة أنني أخالف مثل هذا الجبل لكن أقصد أن أبين سبيل العلماء في هذا الباب أما مسألة سؤال الناس في أمور الدنيا وسؤال الناس في الوجاهة والسلطان والمال والرزق وغير ذلك فهذا مرزول مردود وهذا حقا فيه التفات قلب لغير الرب سبحانه جل جل فعلا وجاء الشرع به ذلك وفي مزله النفس لامر مكتوب مقسوم لا يمكن أن يرد وهذه مفسدة أي ما مفسدة ونحن معه في هذا الباب أما سؤال الأخ الأخي أن يقول له ادعو لي فلسنا معه في هذا الباب هو يقول يصح في حالة واحدة أن ينتوي أن يأمره بشيء فيه الخير له هو أنه سادع أن ندعو عبادة والأمر الثاني أن الملك يقول أمين ولك ولك بالمثل فهو يريد له نفع من الحياتين. الأمر له بمثل هذه العبادة وعند قامة العبادة الملك يقول أمين ولك بالمثل قلنا هذا جيد ونتفق فيه معك ولكن نقول وحتى لو طلب منه الدعاء فإن ظاهر الأدلة تبين ذلك لما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عكش بن حصن قال دع الله لي أن أكون منهم قال أنت منهم وكم من أمات المؤمنين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا جاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن قيل غير النبي ليس مثل النبي قلنا الأصل موجود في هذا الباب هو دعاء الصالحين ليس الأمر متوقفا على على نبي بل كل صالح إذا دع ربه ودلفه وأقرب إلى إلى الاستجابة فلا غلو العجب أن نقول أنه يجوز لا سيما أن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحالة عمر وعلي إلى ويس وويس تعجب مما سألوه عليه من أن يدعو لهم لأن النبي صلى الله أمر, أمر بذلك فهذا فيه دلالة واضحة جدا على الجواز ونحن ندور مع السنة حيث دارت نحن. لو في أسئلة تفضلوا